يا الهي اتعيني وانت المعين يا الهي يا الهي يا الهي اتعيني وانت المعين انا ريد الدواي من عند الحسين يا من عيني وانت المعين انا ريد الدواي من عند الحسين انا ريد الدواي من عند الحسين <تصفيق> <تصفيق> شقد عيادات ومشافي ومشام علي يردق يا باب وقصد يا حكيم سنين وانا بعلتي وحال السقيم وين ما دير الوجه صفر اليدين وين ما دير الوجه صفر اليدين يا الهي يا إلهي وانت المعين ان اريد الدواء من عند حسين يا الهي لا ني انت المعين ان اريد الدواء من عند حسين ان اريد الدواء من عند حسين مالي غير اهل الشيم اهل الكساء بهم الهم ينجلي ومس البلا هم عيلتي القول لل ومت الدواء هم وصفه مجرب ومرهم ثمين هم وصفه مجرب مرهب ثمين. ثمين يا اله يا الهتعيني وانت المعيد انا الدواي من عند الحسين يا الهتعيني وانت المعيد انا اريد الدواي من عند الحسين انا يدوي من عند الحسين فرض حبكم على البشر كلن فرا بعالم الذرب قبلنا من العرا شلون قلب الحبكم يصيب المراه هو خادم مخلص صاحب يقين هو خادم مخلص صاحب يقين مولاي صاحب يا يقين يا إلهي اتعيني وإنت المعين أنا ريد الدواي من عبد الحسين يا إلهي اتعيني وإنت المعين انا ريد الدوائي من عند الحسين انا ريد الدوائي من عند الحسين خدوموا معلولوا دور الشفاء وجايكم يتوسى للرب سماه وأنتم مستشفى النجف وبكرفلاء ويا طبيبي يصير مثلك يا حسين يا طبيبي يصير مثلك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أنا ريد الدواي من حسين يا إلهي اتعيني وإنت المعين أنا ريد الدواي من عند الحسين أنا ريد الدواي من عند الحسين أنا ريد الدواي من عند الحسين يا حسين للشاعر أبو يحيى الصويطي